ثم وعليهم وآفوسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جن تجري من تحتها لنهار خالبين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العراب ليوم ذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب لليم ليس على ضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل وَمَا هُوَ فُرُوحٌ رَحِيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَاءَتُوكَ لِتَحْمِلُوهُمْ كُلَّ يكم على جت ولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما يوفقون ما السبيل على الذين يستاذلونك وهم أغنياء طضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُّ مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ